برأها الله في هذه السورة مما قالوا وكانت عند الله ورسوله والمؤمنين بريئة يسعدنا حامل المسك وهاي كواليتي أن ننقل لكم من صلاة القيام صورتي النور والفرقان بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا بهذا النور المبين والفرقان العبودي